قد رفعوا اكفهم اليك وايديهم لك يا كريم لك يا عظيم لك يا واسع العطاء والمغفره فاغفر لهم اجمعين واغفر لنا معهم ووالدينا يا اكرم الاكرمين يا أرحم الراحمين موائد الخير مدت وموائد الإفطار قد اعدت واقبل الصائمون يتاهبون للافطار يتاهبون للقيمات يفطرون بها على ما كتب الله لهم من افطار واجرهم عند الله اجر عظيم الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع شهوته وطعامه من اجلي للصائم فرحتان فرحه عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفة اللهم باعد بيننا وبين نيرانك وقربنا يا كريم من جنتك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة الكرام لحظات وينادى لصلاه المغرب الله أكبر الله ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR ben AN LA ILLALLAH Ik AN LA minister ILLALLAH Achhado anna Muhammad al Rasool Allah. anna Muhammad al Rasool Hei ala s ala s Fala, ik ben de Mevrouw de voorzitter, La. رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان. نودي لصلاة المغربين. من رحاب المسجد النبوي الشريف وقدر فعل ذان بصوت المؤذن الشيخ سعود بخاري يسار الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال اللهم آمين أفطر عباد الله في مسجد رسول الله أفطر الصائمون ذهب الظمة وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله أفطر الصائمون فرحين بإفطارهم متقربين إلى الله بطاعاتهم حشد عظيم من عباد الله واعداد عظيمه في هذا المكان الطاهر الكريم اقبلوا على الله حبا في الله أقبلوا على الله حبا في دين الله وسنة نبينا الكريم مبتهجين بهذا الدين القويم والذي يدعوهم إلى كل عمل صالح يقربهم من رضاء الله ويباعدهم عن غضب الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر يجاهدون انفسهم لاداء عمل صالح يقربهم من الله وأعمال البر وأعمال الخير أعمال متعددة وأعمال متفرقة وقد جعل الله هذا الشهر هو شهر الخيرات والفضائل والحسنات والصدقات وقد جادت أنفس المسلمين بهذا الجود والفضل والإحسان اللهم هذا هو جهد المقل يا الله اللهم هذا هو جهد المقل يا الله وقد بدل عبادك ما يستطيعون وإلى كرمك يا كريم هم يطمحون ويرجون يا الله فاللهم قبولا من عندك يا أرحم الراحمين ومغفرة من لدنك يا واسع العطاء يا واسع المغفرة رجوناك يا الله فلا تردنا خائبين اقبلنا عليك يا كريم فلا تجعلنا من الخاسرين واجعلنا ممن قبلوا في هذه الحياه الدنيا وفي هذا الشهر الكريم وفي الاخره ممن يدخلون الجنة بلا, ح... بلا حساب ولا عذاب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هذا هو جهدنا يا كريم وجهد العبيد وجهد العباد فاللهم تقبله يا واسع العطاء يا واسع المغفرة رجوناك فلا تردنا يا ارحم الراحمين واجعلنا من أهل جناتك جنات النعيم ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين إن الأبرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم إنه نعيم الآخرة ونعيم الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين فاللهم اجعلنا منهم واغفر لنا وللمسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين ونحن نعيش هذه الليالي المباركة ليالي العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك والتي باتت لياليه ليال معدوده وساعاته ساعات قليله فهنيئا للمجتهدين الذين يغتنمون كل لحظه من لحظاته وكل ساعة من ساعات حبا في إدراك الخير الذي جعله الله عز وجل في كل ليلة بالليالي هذا الشهر الفضيل فيه ليلة هي خير من ألف شهر. فيه ليلة عظيمة يستجيب الله عز وجل فيها لعباده ويكرمهم بإكرامه وإكرام المنعم هو خير إكرام وفضله وجوده على عباده هو خير الجود والإحسان اللهم تقبلنا يا كريم واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم رحمه واسعه من لدنك يا واسع العطاء يا واسع المغفره اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم اعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك يا الله وأصلح لنا ديننا الذي هو عسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصنح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ها هم عباد الله وقد أكرمهم الله بهذا الصيام والإفطار وها هم يتأهبون لأداء صلاة المغرب من هذه الرحاب الطاهرة الكريمة المباركة الأرض الطيبة أرض النبوة ومسجد النبي الكريم اللهم هذا هو الفضل من عندك والإحسان من لدنك فاللهم اقبلنا وتقبل منا يا ارحم الراحمين يا كرم الأكرمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك من فضلك ورحمتك فانه لا يملكها الا انت اللهم انا نعوذ بك من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء ونعوذ بك من القلة والفقر والذله ونعوذ بك أن نظلم أو أن نظلم يا أرحم الراحمين نسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وشكر نعمتك وحسن عبادتك وقلبا سليما ولسانا صادقا ونسالك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله hij is hierbij geboren. Hij is hierbij Hij is hierbij geboren. Hij is hierbij Hij is الله اكبر الله اكبر اللهم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين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 O jeer, de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 Sterker Allah dan kan ik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 tum mama adra kama yawmuddin yawma la tamliku nafsun li wal amru yawma idin lillah Allahu akbar Allahu akbar Sommige mensen hamida. in de buurt komen, Allah. Allahoe akbar Allah Allah allah akbar Allah-u-akbar Samia Allah-u-ni-man hamidah Rabbana wa lakal ham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 Oh no. Salaamu alaikum wa rahmatullah. Salaamu alaykum wa rahmatullah. Salaamu alaykum wa rahmatullah. Salaamu alaykum wa rahmatullah. استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعريك يا الجلال الجلالي والإكرام وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان قضية شعير صلاة المغربي من المسجد النبوي الشريف أما المصلين فضيلة الشيخ علي الحذيفي اسال الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال اللهم امين في هذه الأثناء أيها الإخوة الكرام تقبلوا تحيات الإخوة الزملاء في قناة السنة النبوية من الإخراج الأستاذ فيصل بن سعد العوفي وإلى أن نلتقيكم في فترات أخرى قادمة إلى ذلكم الحين نستودعكم